بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين كان حديثنا في أولياء العقد بالنسبة للصبي تحدثنا عن ولايه الاب وتحدثنا عن ولايه الجد تحدثنا عن ولايه طبعا الولايه مقصودي عقد عقد النكاح قد يكون وتحدثنا عن ولاية الوصي وصير الأب أو وصير جد وتحدثنا عن ولاية عدول المؤمنين أو ثقات المؤمنين على كلام ما رامينا أن الولاية للعدول أو لا أوسع من الولاية الثقات بقي أخيرا الشيء الذي تحدثنا عنه لكنه بقي حديث غير كامل بقي اخيرا الحديث عن ولايه الفقيه حيث ذكر الاصحاب هنا ضمن اولياء العقود ولايه الفقيه وقلنا ان ولايه الفقيه تتصور على ودت مستوياته على ثلاث مستوياته المستوى الاول ان تكون ولايه الفقيه كولايه كما لا يطعم للمؤمنين مو اكثر الفقيه أيضا المفروض أنه عادل الفقيه غير العادل خبج لا ولا يتله الفقيه المفروض أنه عادل فهو ليس ولاية جديدة على ققود الاطفال وإنما حينما قلنا ولاية القدور قد تشمل الفقر هذا المستوى الأول وهذا المستوى الأول مما لا شك فيه فإن الفقيه الذي الفقيه الجامع للشرائط وعادة نقصد بالفقيه الجامع للشرائط جامع للشرائط الفقيه الذي يكون ثقة ويكون عدلة وعليه فلو قلنا بولاية عدول المؤمنين فهذا أحده ولو قلنا بولاية الثقاة المؤمنين فهذا أحده وإحتمال أن فقهه ينهي ولاية معنى فقهوها كمان إضافي هذا المستوى الأول فلا بحث لنا فيه المستوى الثاني أن نقول بولاية الفقيه بشكل يمكن أن يعزل الأولياء السابقين هذا فضم اقوى أقوى من الولايات أن نقول أن الفقيه من حقه أن يعزل الاب أو يعزل الجد أو يعزل الوصي أو يعزل عجول المؤمنين ويقول أنا اخذ بيدي ولاية هذا الصبي أو هذا اليتيم أو هذا الصبيه هذا المستوى الثاني، هذا المستوى الثاني تعارضه وت تنفيه إطلاقات أدلة ولاية الماضي يعني ولاية الأرض مطلقة، فأي فت فأي للفقيه أن يعزله؟ ولايه الارض ولايه ارثا والعله كذلك الجد كذلك الرصيد كذلك قدول المؤمنين او ثقافه المؤمنين على بحث مضى قدول او هذه ولاياتهم اثبتناها بادله بنصوص اثبتناها كلها وتلك النصوص مطلقه فاي حق للفقيه في ان يعزلهم الا اذا اثبتنا المستوى الثالث من الولايات وهو الولايه التي هي فوق هذه الولايات بمقتضى قوله تعالى النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم ونضم إلى آية المباركة أدلة سلوية الفقه مخلات فنقول أن الفقيه كالنبي أو كالإمام فكما أن للنبي أو للإمام أن يعزل الاب أو الجاد أو الادول أو الثقاط كذلك الفقيه فإذا استطعنا أن نثبت ذلك نعم أنه إذن هذا سيكون أعلى من تلك الولايات أو من تلك الاطلاقات ونقيد تلك الاطلاقات بذلك فهل هذا ممكن أو لا هذا قلنا ان هذا غير ممكن ما ممكن إثبات ذلك للفقيه ذلك لان اثبات ولايه بهذا المستوى والتي يستطيع تستطيع الفقيه بها ان يعزل اولئك الاولاد السابقين هذا مصدره كما اشرنا مصدره هو قوله سبحانه وتعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم منظن أن الولايات أولى بالمؤمنين من أنفسهم تسلسل بعد ذلك مو مخصوص بالنبي تسلسل بعد ذلك في الأيام لأن, الله لأن الرسول قال صلى الله عليه وسلم ألست اولى بالمؤمنين من أنفسهم قالوا بلى قال من كنت مولاه فأرى علي المولى فالولايه سلسلة وبعد ذلك ادله ولايه الفقيه التي تقول مثلا افرضوا الروايه تقول الحوادث الواقعه ترجع الى رواه حديثنا فصار هذا للفقيه فالفقيه له حق عزل هؤلاء هذا البيان هذا البيان نحن نمسكه من اوله وهو النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ما معنى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم من هنا قبل ما نصل إلى ولاية الائمه وقبل ما نتسلسل إلى ولاية الفقيه ما هي هذه الولاية الثابتة بالآية المباركة النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم نحن نقترح هنا احتمالين في النبي او يا بالمؤمن لم ينسى طبعا انا كشخص استغرب والله العالم الصغر الاحتمال الثاني لكن خب أطرح احتمالين من حتى أحدكم أو من حتى أحد أن يصفر الاحتمال الأول ولهذا أنا أطرح الاحتمالين الاحتمال الأول أن يكون معنى النبي أولاد المؤمنين من أنفسهم يعني أن النبي بما هو نبي قدما هو مطلعنا احكام الله اولى بالمؤمن من نفسه فيكون الروح المطلق يعني احكام الله اولى فشيء يقول ميزة النبي هي أنه يحايل فالأحكام أحكام الله مباشرة تصل هذه ميزة النبي وإلا ليست هذه ولاية لشخص النبي كشخص وإنما ولاية له بعنوانه نبي يعني بعنوانه موصلا لأحكام الله يعني أن أحكام الله أولى بالمؤمن من أنفسه هذا الاحتمال الأول أنا أفرح وإن كنت انا أستطرد الاحتمال الثاني خذك لي لكن إمتي من حتى أحدكم أن يثبت هذا الاحتمال الأول فإذا فرضت أن هذا الاحتمال الأول هو الصحيح تصبح الآية أجنبية عن بحثنا. بعد ذلك بعد النبي الأوصياء بعد الأوصياء الفقهاء كله بعد تستقل عن بحثنا معنى هذه الآية ومعنى ولاية الائمه بعدين نقول معنى ولاية الفقه يعني تطبيق أحكام الله خب أحكام الله طبقناها الله أمر بأن الأبو ولي والله أمر بأن الجدول والله أمر بأن وصيبه والله أمر بأن الثقات أو العدول أولياء ذكية يحكم الله بعد فلو فسرنا الآية بهذا المعنى كنت صدث الله من النبي وإلى الأخير تخرج عن منحصنا نهائيا نعم امتياز النبي هذا ان النبي مباشره متصل بالله ف عندهن اه... له ان يطبق احكام الله الان خب بقى النبي خماض ما امامنا خماض انما الفقهاء والفقهاء اتصال مباشر خماض انما موضوع الأدلة يسمدنا الأدلة خل إحنا استنبطنا من الأدلة أن العدول أن... أن فوق... ولاف على الأصباط أو الفقهات أو الأبو أو الجاب أو النصر استنبطنا على أي أساس نجي نعطي للثقين حق أن يسقط أولئك ويعظم نعم أفضو أبون يجحر ياضي يقرب الطفل هو من قاعه ولا يتسقط الفقير قد يفتي يقول يفتي أن هذا شراءة الولاي المموضة قد غير عزيبه ليس أن الفقيه جاء عزيبه إنما يفتي أن هذا الأب أنا أعرفه شراءة الولاي ما دام أن أنه يظلم الطفل مثلا قابل اما ان يجي الاحتمال الثاني في الايه وهو الاحتمال الذي اصغره طبعا ما أجرهم ادرك لكم بدليل عقلي رياضي ما من اندقيق ما انيش انما استغفر لكم حق ان ولكن ولكم حق تخالفوني رايكم الاحتمال الثاني هو أنه النبي أولى المؤمنين يعني النبي كشخص والنبوات حيثية علمية في هذا الاحتمال الثاني مو حيثية تقليدية مو النبي كنبي لا النبي كشخص طبعا النبوة اللي دخل دخلها أنها حيثية تعليلية لأنه نبي الله أنطاه مقام أنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم كشخص يعني لو أن ممبي أراد أن يسلبني ممتلكاتي من بل قد نقول حتى لو اراد أن يصلني حياتي لمصلحته الشخصية كشخص أني بأولى للأمين من نفسه هذا هم إخواننا السمي يقولون البلايه بمعنى النصر البلايه بمعنى محطه الولايه المعروفين نقول لا لا السامي يقول مو بمعنى الولايه بل بل اهم بل فتشير أعلى من كل هذا يعني نسبه ائمتنا ونسبه نبينا فوق نسبه مولى الموالي يعني الموالي نسبة الموالي الى المواليك الاعتياديه في باب المالك والملك فقط لو أراد أن يسلمني حتى حياتي في سبيل مصلحته الشخصية الله ناظر إن كان هذا هذا هو التفسير الثاني إن تبين هذا التفسير الثاني قلنا نحن لا نشك فقهيا وهذا انا اعتبر من ضرورات الفقه ان يليولا الولايه بهذا المعنى ان كانت ثابته كما استغنيت فانما هي ثابته للسون ومنقبل ان منقبل الاختيار بولايه الفقيه بهذا المعنى يعني الفقيه فقيه على راسنا وعلى اعيننا فقيه انغلده لاتبعه لكن هذا يجي يسلبني حياتي لمصلحته الشخصية هذا المقام العظيم إن كان لم يثبت لم يجعل من قبل الله إلا لمعصوم يعلم الله انه سوف لن يرحله ما عد محصوم من المعصوم من النبي وإلى الحجة عجل الله وفرجا وكذلك بعض الانبياء والسلام ما عدنا معصوم يقدم مصلحه شخص مصلحه اول الافراد في الامه و اخس الافراد في الامه على مصلحته الشخصيه كشخص هو في الشمال الاصفر وهذا هل مضان الله يعطيهم ولغيرهم ما ممكن دي كلها حتما ويقينا انا اعتقد ان هذا ما بحاجة الى البحث هذا واضح فقهيا لو ان فقيها ادعى انه علي حق ان اسلبك يا خاري او, أو ازهق روحك في سبيل مصلحه شخصيه لي بالشكل ده بقول امشي روحك بس شغلك شيء شيء ما له هذا واضح فاعتقد ان ما يحتاج إلى رحمة. نعم، الذي يحتاج إلى رحمة هو ولاية الفقيه بالمعنى الذي يفيد إدارة حكومة إسلامية. هذا صحيح. وهذا نحن ندعي نحن فتوانا هذا أن الفقيه ليجوا ولايه بمستوى إدارة حكومة إسلامية. مو بسواه. Jaslimana, kull fuurriatne, bekkull muntalekatne, bell wachajatne, fysie bil machtlaħat e En is نحن ما قلنا حتى هذا إدارة حكومة، أننا إحنا كان بحثنا أن الصبي والصبية المحتاجين إلى ولي، من هو وليهم؟ هذا هذا لم يجد اي ولاية لهم إلا ما قلنا، الأب، الجاد الرصي، العدول أو هو قوة الفقيهم أحدهم. مو مشكلة هالمقدة فابس عن شيء آخر مرة بضع وظلاية الفقين مو معنى هذا معنى إذا خلوا يروحوا بي الفكومة الإسلامية مرحبا وبهذا البحث ينتهي في الفقينة إلى هنا ينصد البحث ينتهي المحن. إلا أنه في ذاك التاريخ قبل قبل قبل التقطيع يعني قبل عطية الصيف أنا كاتب هنا أن بعض فضلاء البحث وما أدى هو كان ولا أدى الآن هو موجود كالفاضل حفظه الله موجود الآن في مجلسنا أولى أنا ما أدى وما أكره أنا كاتب أن بعض فضلاء البحث طلب أن نبحث ولاية الفقيه على مستوى إدارة الوكم الإسلامي نبحث رغم اننا قلنا ان هذا بحث اتفاقا احنا بحثينه في عدد من كتبنا المدلوعة اولها كتاب عساس الحكم الاسلامية واخرها كتاب ولايتين عام في عصر الغيبة بحثين هذا عدتنا ذاته لكن صار اسرار من المل فاضل من فضائر بحث المعلم هو ألا أعلم الآن وموجوده عدنا أولا في انه يبحث مضغوطا مختصرا يبحث هذا المعنى فوعدنا قبل التعطيل أن نبحث هذا بشكل مضغوط ومختصر وطبعا كل مرة اللي هم نبحث حسنا يصير ببعض ثوارث أو بعض النكاتب التبقية اللي في البحث السابق مو موجود هذا طبيعه البحث شيء فهذا يعني يشوف شيء يعني شكاوى جديد تخصده للاخناء يقين ان شاء الله فصممنا على ان نبحث ادله خمسه من ادله ولايه الفقيه بمعنى اداره الحكم الاسلاميه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 ماغ الأدلة نحويلها إلى الكتب المفصلة المكتوبه بهار الصدد نحن نكتفي به هالأدلة الخمسة وننهي البحث إن شاء الله الدليل الأول ما يسمى بالدليل الحسبي يسمى الله مسألة ولاية الفقيه على الأمور الحسبية، وخلاصة هذا القليل يقصد بالأمور الحسبية يعني الأمور التي نقطع بأن الشريعة لا ترضى بسواتها، هذا يسمى الله الأمور الحسبية، ويقال أن هذا هذه الفقيه. كان يمثل إلّا في الأمثلة الكلاسيكية المألوفة في الكتب. كان يمثل إلّا يمثل بمثل إدارة شؤون اليتامى الذين لا ولي لهم، الأطفال الذين لا المجانين. أوقاف التي لا, و... لا والي لها المساجد افكر واتمثل بهن مط من الامثله وهذه هي المعروفة بالامور الحسيه لكن التدريج تفتق ذهن الفقهاء انه خبهار ليش غني تعطى للفقيه طبعا دليلهم أقول اقول قبل ما اذكر هل قبل ما أذكر هل تفتقد تفتقد دليله هو أنه هذه أمور نعلم بأنه لا يعترض الشريعة بفراتها اذا يجب أن تعطى هذه الأمور بيد القدر المتيقن لأن الولاية خلاف الأصل ولاية كل أحد على كل أحد خلاف الأصل فيجب أن نعطي بيد القدر المتيقن والقدر المتيقن هو الفقيه لأنه شنو هي شروطك إن كانت القدال شاق ونحن نتكلم في فقيه عالي إن كانت الوثاقة شاق نحن نتكلم في فقيه ثقة إن كان مراعاة مصلحة شاء نحن نتكلم في فقه يراعى المصالح مصالح الاطفال أو مصالح المجانين أو مصالح أو الضاب وزائدا إن كانت الفقهة شكها بفقيه، احتمال أن تكون الفقهة مضرة ومضطن للولايخ وما موجود بقية الأوصاف المحتمل دخلها هنا افترضها في زائدا زائد الفقهاء، فهذا هو المتيقن الذي يخرج من اصاله عدم الولاية فتثبت بذلك ولاية الفقيه لكن على هالمسر اللي كانوا في الكتب القديمة بالأمور القسمية أخيرا تفتق الذهن عن مسألة الحكومة لماذا هالأمور الحكومة نفس الحكومة ليش ما نحسبها من أحد هالأمور الحكومة نفس الحكومة الحكومة لا نشك أنه لو أمكن إقامة الحكم الإسلامي يظينا هذا شيء لا يرضى لا ترطى الشريعة بفواتها عجب موضوع المجانين والأقفال والأوقاف لا ترضى الشريعة بفواتها الهكومة ترضى الشريعة بفواتها إن أمكن إذا ما أمكن هو ما أمكن لكن هنا ما يمكن يقيناً هذا يكون من أبرز أنحاء الأمور الحصبية. ولا بد من ولي لها والولاية خلاف الأصل ولاية كل أحد على كل أحد خلاف الأصل فنقتصر على المثيقن والمثيقن هو الفقه هذا فهذا يفقد هذا هو وحدك في اتباس رائعك إلا أن هذا هذا الدليل نقص أنا كاتب في عبارتي في كتابتي أن هذا نقص مختصر وأقصد بكوم النقص مختصر يعني أن هذا ما يحط أصل الفكرة أصل الفكرة قائل هو نقص مختصر؟ النقص المختصر هو أن الأمور غير الظروريات ما تثبت بذلك. بس الأمور الضروريه يعني الأمور المهمة التي نقبع ما دام أساس هذا الواجب؟ مسألة الحسنه يعني مسألة أن الشريعة لا ترضى بفواتها ما دام من هذا فالأمور التي عادة الحكومات تجريها لكن ما بالغ في الأهمية إلى مستوى نقطع بعد أن نرضى الشارع لفواتها هذا ما نقدر نسويج بالولاية التي أُسست على أساس الأمور القصرية ونمثل عاده لذلك بمثالين اولا لو كانت قطايا كماليه مو ضروريه بحيث نقطع بعد ما يرسم بالفعل لكنها كانت تعارض حريه الناس مثلاً شارع يدخلون جلسوا يرتدون وهذا يعارض حرية ملاك البيوت اللي فيها الطريق ساكن أكف الواحد يقول أنا يعترضوني نفس الدنيا تبنت أقل مني على البيت الدق الدقوق أنا ما أطرش ما ولم يكن بالشكل الذي كان ضروري أنه ما شيء كمالي كيف نصفت ذلك؟ ما دام دليلنا على وراءة الفقيه انحصر فرضا بمسألة الأمور الحصبية يعني الأمور المقطع بأن الشارع لا تفتر فتر والفاتح وهرب ماذا ذكرتم؟ فرضناه كمال هذا أولا ثانياً لا نفترضوا بشكل ورود صادق لا بد ان يرتبوه يقصوه مكمالي ورود ولكن هذا صاحب هذا البيت يطلب صاحب هذا البيت يقول ما عندي ما تعالوا خدموا بيتي في سبيل الشارع الذي هو فتحه ضروري لا تغطى الشريعة بفاتر هدموا بيتي لكن انا اطالبكم انتم حكومه ادكم امكانات اطالبكم بسعر هذا البيت الف مرة انظوني البتء لكم ما ابيعي لكم بسعر السوقي ابيعي لكم بسعر هذا الف مرة فكو مقادرة على هذا مفد شيء اللي تحطن طبعا حكومة هذا يكون هناك في يكون هناك كان دليل هناك من يكون هناك من يكون لا من من هذا كنت من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك لكن يكون هناك من يكون هناك من يطلب مبلغا يؤدي إلى تحطيم وضع الحكومه يؤدي إلى خرج الحكومه فهذا لا. ننفي هذا بنفس قانون الأمور الفصلية ننفي لكن حينما ما يطلب بشي. ما يطالب بشيء من هذا القبيل إنما يطالب أفضل بألف مرة صغر هذا البيت والحكومة تقدر فقط من دون حرجا على الحكومة لجنال الولاية التي قامت على أساس الأمور الحسبية ما تثبت أنه من حق الحكومة التي تلدي كن هذا هو النقص الذي يوجد في هذا الدليل أنا كل هذا مسمي بنقص جزئي لأنه ما يحطي أصل الحكومة الإسلامية فأعتمه هناك خب فدلال من قبل بعض أثار الأمة خب دلال ثم أصبحنا بصدد ما أدعث الأمور بحثنا قبل تعطي أو بعد نه. ما كنا هؤلاء ما أكتف سمعنا بس بيان وجود أخرى بحيث هل هل النص ليكون به هل النص هل ليكون يعني يصير الفقيه الديني يدير الحكومة الإسلامية يصير من حق أن يعمل كل الأعمال التي قادة الحكومات تعمل بها حتى الثماليات حتى الثماليات يفعلها. يفعلها وحتى أنا ما أقول يصب بيوت الناس من دون أن يعطيهم حقهم يحطموها لا مو هذا لكنه يغضه قيمة البيت يغضه قيمه البيت حقيقيهكم ان احنا ان حق البيتك هذا عم بتنفس اما ان يطالب ب الف مره مضاعفه بقيمه البيت لا فان كانت بتكون نقدر على ذلك لا يعطي. حد وعندنا قدة أدلة على ذلك. إذن يجب أن نشرع نقول في الدليل الأول أو نقول في الدليل الثاني إذا حصلنا هذه قصة تسمية الدليل الأول نصل إلى الدليل الثاني الدليل الثاني أذكر عنوانه واؤجل شرحه إلى غد إن شاء الله الدليل الثاني أو قل الدليل الأول من الادله اللي نبيه هذا النقص الدليل الثاني أو الأول مسألة الاستخلاف ان الله تعالى جعلنا جعل البشريه خلفاء في الأرض. خلفاء لله في الارض فمعنى انها خلفاء لله في الارض ان تجب على البشريه ان تحقق على واجد الارض حاكميه الله سبحانه وتعالى طبعا نقول احنا قادرين على تحقيق فاطميه الله بمعنى ان نصبح كلنا كل واحد من عندنا حكومه فهو هذا هذا مو ممكن انما المقصود انه كل واحد من اجل بقدره فبالبالمقدار الذي يستطيع ان يحقق يحقق كل بقدره يقون فرد فئة أو فرد شخص اللي يستطيع أن يدير حكومة ثام عليه بحكم أدنة الاستخلاف أن يدير حكومه والحكومة هنا تنصرف الى إلى نفس الحكومة القابلة المفهومة وغلائيا من حكومة لما إلى حق تحقيق الكماليات أو الى حق ان, تق... أن تقبل ذاك التعنت اللي وفت صاحب البيت يقول ما عندكم بيتي الا بالاف مرات بقيمه البيت الله الحكومه المفهومه قرصانه والتي تقتلها حكومه هذه هذا لا بد منه هذا اجبار المقلب طبعا هذه اراد البحث أولاً أصلاً من قال أن الاستخلاف أن البشرية خليه الله على وجه الأرض من يد هذا محل كذا البشرية خلفاء من قبلهم بالأخص بنا أن على ما يقال أنهم قبل, قبل آدم كان آدم قبل آدم كان آدم قبل آدم كان آدم بالأخص هذا المدارك ما تخوفوا وقالوا أتجعلوا فيها من يفسد من يسفك لا بد أن تجبر صار تجبر صار بتشميتهم أن بني آدم يفسدين في الأرض لا بد أن تجبر صار فآدم صافر. خب فخلفاء يعني خلفاء أم من باض من يقول خلفاء عن الله هذا من جملة الشبهات التي تطرح وبعض الشبهات الشبهات الاخرى فهذا لا بحث الى بحث لكي نرى ان هذا الدليل هل يقف على قدمي؟ وهل يمكن اثبات المقلب بذلك او لا نكتفي بهذا المقدار وان شاء الله غدا نبحث الموضوع